صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في كتاب منهج السالكين الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى كنا قد وصل بن السير فيه إلى باب الاستنجاء وآداء بقضاء الحاجة وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجاته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا الحكم ومن الأحكام المهمة في أداب قضاء الحاجة لما فيه من تعظيم شعائر الله حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة ولتجنب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا وقد بينا في الدرس الماضي أن هذا الأمر الثاني التشريق والتغريب لمن كان في شمال القبلة أي مكة أو في جنوبها أما من كان في شرقها أو غرب وغربها فإنه لا يشرق ولا يغرب ولكن يتجه شمالا أو جنوبا فبيت القصيد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة لغائط ولا بول ولا تستدبروها. واشرنا إلى خلاف في هذا الباب في التفريق بين البنيان وغير البنيان. في التفريق بين البنيان وغير البنيان وأذكر أنني أشاهد إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لكن شككت في. ما ذكرت في الدسل الماضي ولم يتحسل الرجوع إليه فأعني أعيد مذهب شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في هذه مسألة في استقبال القبرة واستدبالها في البول والغائق لعلي أكون قد يعني أخطأت في بيان مذهبه رحمه الله تعالى في الدسل الماضي أنه لم يتحسل الرجوع إليه لا يتأتل المهم خلاف العلماء في التفريق بين البنيان والفضاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام سواء كان الإنسان في بنيان أي في مكان لقضاء الحاجة هو ما يسمى في زمننا بالمرحاب أكرمكم الله أو الكنيف أو ذلك أو كان في الفضاء هذا ظهر الحديث جاءت أحاديث أخرى تبين من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في بعض الأحيان في قضاء حاجته مستدبرا لكعبة أو مستقبلا لها سواء في حديث ابن عمر أو في حديث جابر رضي الله عنه فاختلف العلماء بناء ذلك هل الأصل قول التقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم العام وفعله قد يكون لحاجة أو قد يكون يعني توجيه آخر هل هنا يقدم القول على الفعل أم يقدم الأخير على المتقدم لأن في حديث جابر أنه كان قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها قبل أن يقبض بعام ومن أهل العلم من قال بأنه يفرق بين البنيان وغير البنيان فإن كان في فضائل فإنه لا يجوز في بنيان فإنه يعفى عنه ولا يحرم فيعني كما ذكرت الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم التفريق بين البنيان وغيره كأنه يقدم القول على الفعل عدم التفريق بين البنيان وغير البنيان والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من علماء المعاصرين يعني فر أيضا جوز ذلك في البنيان ولكن جوز استدبار القبلة فقط لا استقبالها أما في غير البنيان في الفضاء فلا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار وإن كان الاحوط في هذا كله أن الإنسان يجدنب استقبال القبلة واستدبارها في بنيان أو في غير بنيان هذا ما يتعلق بهذا الحكم حكم استقبال القبلة أو استدبارها اثناء قضاء الحاجة يقول مصنف رحمه الله تعالى فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظم الى اخر الكلام هنا ذكر رحمه الله تعالى فائدة وهي هل يمكن أن يستخدم الماء وغيره أثناء قضاء الحاجة وهل إذا استخدم غيره هل يستخدمه يعني بصفة معينة وشروط معينة حجرا أو ترابا أو خرقة أو ورقا أو نحو ذلك من الأشياء التي قد استعمل لي يعني الاستجمار فهنا لابد من وقفه وهو اولا قول المصنف رحمه الله تعالى فإذا قضى حاجته سواء كانت بولا أو غائطا استجمرا والاستجمار سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي وهو استخدام الحجارة وما يقوم مقامها كما سيت الكلام المصنف رحمه الله لإزالة النجاسة لإزالة النجاسة. قالت استجمر بثلاثة أحجار. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى بثلاثة أحجار، المقصود منه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي البخاري مسلم من استجمر فليوتر فليوتر وأقل لوترها هنا ثلاثة وأقل لوترها هنا ثلاثة وإن احتاج إلى أن يزيد رأى أن الثلاثة تكفي. فينبغي أن يكون الزيادة إثرًا رابعة في نزاع رابع فليضيف الخامسة وإن رأى أن الخامسة توقف وأضاف السادسة فليزيد السابعة فالمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمع فليوتر قال بثلاثة أحجار ونحوها ونحوها أي نحوها من الأحجار أي نحو الأحجار سواء كان ذلك مثلا يعني طين جبس نوع من الطين اليابس الذي قد يقوم مقام الحجر أو التراب أو مثلا ما يستعمل الآن في دورات المياه كرمكم الله من الأوراق التي تستخدم للتنظيف أو, أو نوع من الأثوار قد تستعمل كذلك فالمهم هذا كده يقوم مقام الأحجار وهذا يسمى استجمارا سواء كان بالأحجار أو بغيرها ولكن اشترط المصنف رحمه الله تعالى شرطا أن تلقي المحل سواء كان ثلاثة أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة هناك شروط أخرى ينبغي أن تضاف في ف فالشاط الأول الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأن كون هذه المسحات الثلاث سواء كان بالحجر او الطوبة او غير ذلك شطوة ان تلقي المحل فهناك ايضا شروط اخرى ومنها ان يكون هذا الذي يطلب ازالته من النجاسة لم يتجاوز المكان المعتاد لم يتجاوز المكان المعتاد بحيث انه النجاسة في مكانها المعتاد سواء كان قبل في, في مكان البول او في مكان الغائط فإن تجاوزته لسبب ما انتشار انتشر البول عن،, عن المكان المعتاد أو انتشر كرمكم الله الغائط عن المكان المعتاد بسبب مرض قد يجعل الإنسان يعني يفقد مسك النجاسة فتتجاوز مكانها المعتاد فإن تجاوزت المكانها المعتاد وانتشرت حين لا ينفع فيها الاستجمار بل نرجع إلى الأصل الذي هو استخدام الماء, الماء. إذا فشرط الثاني قلنا هو أن لا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد وتنتشر. فإن انتشرت كبول مثلا أكرم من البول. إذا نزل فخدين مثلا فلا يفع حينها الاستجمار. الاستجمار إنما يفعل المحل الذي هو مكان قضاء الحاجة. وكذلك الأمر في الغائب. قال يعني تلقي المحل وأضفنا قلنا شرط ألا تتجاوز المحل المعتاد هناك شرط ثالث أن يكون هذا الذي سيستجمر به طاهرا إذا كان إسفا سيستزمر بحجارة فإن بغي أن تكون طاهرة أو يبغي أن تكون مستعملة أو أوراق يبغي أن تكون مستعملة أو غير ذلك فإن كانت مستعملة بنجاسة في, في نجاسة فإنها لا تنفي فإن النجس لا يطاهر بل عبما يزيد النجاسة نجاسة و من الشروط أيضا إزالة النجاسة في الاستجماع أن لا يكون هذا الخارج قد جف سوى كما ذكرنا كان من قبور أو من دبور، فإن جف فحينها الاستجمار لا ينفع إنما ينفع الاستجمار في الخارج الخارجي غير الجاف مثلا لو قدر الله خرج البول وجف في المحل أو خرج الأمر الثاني وجف أيضا في المحل فإن حين ذلك لا يفعل في الاستجمار بل يرجع, بل يرجع فيه إلى الأصل وهو استخدام الماء هذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء في مسألة الاستجمار وإزالة النجاسة بالحجارة ونحوها قال رحمه الله تعالى استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل قال ثم استنجى بالماء أي بعد استخدام الأحجار ونحوها لإنقاء المحل يستخدم الماء ايضا طبعا إن وجد وهذا هو الأصل الماء هو الأصل في إزالة النجاسة وهو الأصل في إزالة كل خارج من من البدن سواء كان من قبل أو من دبر فإن الماء هو الأصل طبعا ما عدا الريح ما عدا الريح فإن الريح لا يعني يستخدم له الماء ولو أوجبنا استخدام الماء من الريح أي استجام أو الاستجمار من الريح لكان يجب علينا أن يعني نغسل الثوب أيضا الذي لاقته الريح واضح فالريح لا يستنجى منه ولا يستجمر إلا إذا كان مصاحبا لشيء من النجاسات التي ممكن أن تخرج منه وهذا نادر والنادر لا حكم له قال رحمه الله ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما يكفي الاقتصار على أحدهما أي على الاستجمار بالأحجار أو على الماء ما الافضل الماء لانه هو الاصل وهو انقى وافضل وان جمع بينهما فهو جائز مثلا في زماننا الان استخدام الورق المنديل الموجودة في الحمام لازاله عين النجاسة ثم اتباعها بالماء لاذهاب اثرها وما بقي بعد ازالتها بالورق او نحوه فاذا جمع بينهما فهو جائز وان استخدم احدهما فهو جائز ايضا وان, قدم الم... وإن... يعني اكتفى بالماء فهو جائز وان اكتفى فهو جائز لكن ان وجد الماء فهو انقى واطهر وفي استخدام الماء نزل قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فانه ورد انها نزلت في اهل القباء البان رحمه الله تعالى طيب افرم لقد انقطع الصوت فجأة لماذا للماذا فالمهم قلنا ويكفي الاقتصار على أحدهما قال وليستجمر به ولا يستجمر بالروث والعظام ولا يستجمر بالروث والعظام الروث هو رجيع الدواب وبقايا يعني ما تتركه الدواب والأصل فيها أنها نجسة والاصل فيها أنها نجسة وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظام وورد في الحديث أنها طعام الجن أنها طعام الجن فضلا على أن العظام لا تلقي المحل فضلا على أن العظام لا تنقي المحل يعني في الغالب تكون ملساء وهذه العظام لا, لا, لا يمكن أن تزيل النجاسة بل ربما تزيد في انتشارها فضلا على أنها ممكن أن تكون مؤذية إذا كانت مكسورة لما فيها من الحدة أو بعض جهات التي ممكن أن تجرح الجسم فإذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي عن استخدام العظام في التنجاء أنها طعام الجن كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استخدام الروث والعظام عفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده عندي هنا في الحاشية هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا ابو هريرة فقال ابغني احجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة الحديث هناك احد اخرى ايضا كثيره في هذا المعنى ومنه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين وأن نستنجي باليمين وهذا أيضا حكم لابد من ذكره وإن كان مصنف رحمه الله لم يذكره سنرجع إليه هو الاستنجاء باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي, ب... أو أن نستنجي برجيع أو عظم أما الرجيع فورد عن النبي صلى الله أنها لكس بمعنى نجس وأما العظم فإنها طعام لإخواننا من الجن مسألة الاستنجاء باليمين أيضا من الاداب التي يعني يذكرها علماؤنا في اداب قضاء الحاجة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم كورده هنا في الحديث وان نستجع باليمين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستخدم اليمين في النجاسة سواء, سواء في غسل الموطني او في ازالة عيني النجاسة ولكن تستخدم الشمان. قال رحمه الله تعالى وَلَا به بالروث والعظام. بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كذلك كل ما له حرمة أي ينهى عن استخدام كل ما له حرمة من الأشياء التي يحتاجها الناس في الاستجمار فلا ينبغي أن تستخدم كالأطعمة المحرمة مثل خبز ها؟ أو يعني أوراق بعض النباتات التي تستخدم في الأكل أو غير ذلك أو استخدام مثلا يعني بعض الأشياء التي قد يحتاجها الناس في طعامهم أو شرابهم أو غير ذلك فالأطعمه المحرف الأطعمه المحترمة لا يجوز استخدامها في الاستجمار وإذاك يقول بعض أهل العلم إذا حرم الاستجمار بطعام الجم وهي العظام فطعام الإنس من باب أولى وكذلك ما تحتاجه دواب الإنس الأشياء الأطعمة التي يحتاجها الإنسان أو تحتاجها دوابهم فإن ذلك من كفران النعمة من كفر النعمة أن يستخدم الأطعمة المحترمة أن في قضاء الحاجة كذلك يلتحق بما له حرمة جميع ما فيه ذكر اسم الله كان ذلك جريدة او كتابا او دفترا او غير ذلك لا سيما اذا كان مكتوبا باللغة العربية لا سيما اذا كان مكتوبا باللغة العربية فالناس التسالون في هذا الامر ياخذون الجرائد وياخذون بعض المجلات وغير ذلك ويستخدمونها في أداب في قضاء الحاجة او غيره وقد يكون فيها اسم الله أو يكون فيها شيء من الأحاديث وشيء من الآيات التي يجب تعظيمها ولا يجوز إمتيانها وإهانتها والله يقول ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي فلا يجوز استخدام هذه الأمور التي قد يكون فيها اسم أسماء الله أو القرآن أو غير ذلك وقد تكون حتى بغير العربية وقد تكون بعض المجلات وبعض جفحة بالغير العربية ومع ذلك قد يكون فيها شيء من الآيات أو غير ذلك فالأفضل أن يجتنبها لإنسانه تعظيما لكلام الله أو تعظيما للغة القرآن ونحو ذلك من المسائل قال رحمه الله كذلك كل ما له حرمة فأكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل غسل النجاسات إزالة النجاسات عن البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل قد تزول عين النجاسة ولكن يبقى بعض أثرها كرائحة المثل أو شيء من اللون فهذا ليس بشرط إزالته نعم إزالة النجاسة وأثرها جميل وجيد ومطلوب لكن قد يتعذر بعض الأحيان إزالة أثرها إلا باستخدام المعطرات والمبيضات وغير ذلك فهذا إزالة الأثر هذا ليس بواجب إنما الواجب إزالة عين النجاسة جرمها شكلها حجمها ينبغي أن يزالة سواء كان عن البدن أو الثوب أو البقعة وهذا يردنا إلى الاستجمار فللاستجمار بالأحجاب الذي كان معروفا في الزمان القديم ولازال ايضا أيضا يستعمل في كثير من البلدان اليوم فإنه لا يزيل أثر النجاسة إنما يزيل عينها فإنه قد تبقى قد يبقى شيء من اللون ونحو ذلك وهذا ليس فقط في ما يخرج من السبيلين حتى في مسألة النجاسات الأخرى كدم الحيد ودم النفاس وغير ذلك فإنه قد يزول الدم ويبقى شيء من أثره وهذا يعني يعفى عنه مدام قد زالت عين النجاسة قال المصنف رحمه الله تعالى <تصفيق> لأن الشارعة لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب ليس عندنا نجاسة يشترط فيها عدد إنما يشترط فيها إزالة العين إزالة جرم النجاسة وحجمها والأثرها الظاهر إلا نجاسة واحدة وهي الكلب فيشترط فيها سبع غسلات إحداهما بالتراب كما أرد ذلك في الحديث المشهور حديث أبي هرير رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالطيب إلى هنا ينتهي الكلام حول هذا الباب الذي هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة من الملاحظ في هذا الباب انه يتكلم على بعض الآداب التي سبقت معنا وهي آداب واجبة وبعضها مما هو مستحب آداب قضاء الحاجة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى التي تقدمت معنا منها ما هو واجب ومنها مستحب فمن الواجب ما تقدم معنا الذي يجب كستر العورة عند قضاء الحاجة وعدم قصد الأماكن التي يحتاجها الناس لقضاء الحاجة كالطريق والظل ومكان الأشجار وموارد المياه وغير ذلك فإن هذه أداب واجبة ومر معنا أيضا أداب مستحبة في تقديم اليسرى عند قول بعض أهل العلم وتقديم اليمنى خروجا والأذكار المستحبة ونحو ذلك فاداب قضاء الحاجة إذن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحر بالنسبة للأماكن بالنسبة للأداب التي سبقت معنا فهي إما متعلقة بالمكان مكان قضاء الحاجة سواء ما يجوز منه وما لا يجوز فيجوز قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة له، هو لا يجوز قضاؤه في الأماكن المحترمة كالمساجد فإنها لا يجوز لأنها كما ورد في حديث الذي باله في المسجد إنما بنيت لبكر الله والصلاة ونحوه ولم تبنى لقضاء الحاجة وكذلك فيما يتعلق بالجهة التي يقضى تقضى إلى الحاجة فهذا أيضا ورد في هذا الباب فإنما تقضى الحاجة في غير جهة القبلة سواء استقبال أو استدبارا وكذلك في كيفية قضاء الحاجة سواء في الجلوس أو استخدام اليسرى وعدم استخدام اليمنى وهذا يعني أشرنا إليه قبل قليل وإن كان مصنف رحمه الله تعالى لم يشر إلى وهو النهي الصريح في عدم استخدام اليمنى في قضاء الحاجة وقد ورد أيضا في حديث أبي قتادة في مخالٍ ومسلم إذا بى أحدكم فلا يستنجي بيمينه فلا يأخذ كرم بيمينه ولا يستنجي بيمينه سواء كان قبل قضاء الحاجة او اثناء قضاء الحاجة او بعد قضاء الحاجة لا تباشر اليمنى مباشرة بالعورة لا تباشر اليمنى مباشرة بالعورة ولكن استخدموا اليسرات في جميع ما يتعلق ب النجاسة او بغسل مكان خروجها هذا يعني تلخيص لهذا الباب الذي هو باب قضاء الحاجة و بقيت بعض المسائل المتناثرة نذكرها يعني من غير ترتيب منها اولا اذا تكلمنا على عدم استخدام الاشياء المحترمة في الاستجمار او الاستنجاء ونحوه من الامور التي ينبغي ان يجتنبها من قصد قضاء الحاجة الا يدخل معه الى الحمام او لما كان قضاء حاجاته شيء فيه ذكر الله او آيات من القرآن أو نحو ذلك مصحف أو كتب علم أو نحو ذلك فهذه الأشياء ينبغي أن تبعد عن أماكن قضاء الحاجة لأنها كتب محترمة وفيها كلام محترم وهذا المكان هو مكان النجاسات وقضاء الحاجة كذلك مما يتعلق بهذا الموضوع استخدام رنات في الهواتف تتضمن قرآنا أو دعاء أو ذكرا فنسمع في بعض أحيان هواتف داخل الحمامات أذان أو قرآن أو نحو فاستخدام الرنات التي تتضمن قرانا أو اذانا أو نحوي هذا أمر منهي يعني لا ينبغي لا سيما أن القرآن ما انزل ليكون رنات لهواتف أو الأذان فقد يضطر صاحب الهاتف إلى قطع الأذان في لفظ لا ينبغي أن يقطع فيه في قول المؤذن أشهد أن لا إله فياتي صاحب المؤذن ليفتح المكالمة على أن لا إله وهذا كفر بالله عز وجل لا ينبغي يعني أقصد السكوت في هذا المقام من قاله معتقدا له كفر فلذلك لا ينبغي أن يفعل المسلم شيئا من هذه الأمور أن يستخدم القرآن أو شيئا من الأذكار في رمنات الهاتف فان هذا قد يعني يحرجه وهو داخل الحمام كذلك من المسائل المتعلقه بالأح... بالاداب والاحكام المتعلقه بقضاء الحاجة البول واقفا ما ادري هل تكلمت هل تكلمت على في الدرس الماضي ام لا البول واقفا جائز وقد كرهه بعض اهل العلم لحديث عائشه رضي الله عنها أنه من حدثكم انه بال قائما تعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه والبول قائما كما ذكرت هو جائز بشروط أولها سطر العورة أنا ما أدري يا إخوان هل تكلمت على هذا في الدرس الماضي أم لا المهم إن كانت تكلمنا عليه فهو من باب التذكير قلنا البول قائما لا لم نتكلم عليه طيب جائز بشروط أولا سطر العورة فإن قضاء الحاجة حال الجلوس هو أفتر منها حال القيام لأن القيام فيه بروز للناس وهذا يجرنا إلى الإشارة والتنبيه على بعض أماكن قضاء الحاجة التي توضع الآن في بعض الحمامات الغربية أو الإفراجية أو الرميح نسميها وهي مثل الصهري الصغير هكذا لافع في الجدار فيأتي ح.. أكرامكم الله الإنسان ويقضي حاجته قائما فيه ومع الأسف توضع بجانب بعضها هذه الأحواض الصغيرة بجانب بعضها في الحمامات فيأتي هذا ويقف ويأتي هذا ويقف ويأتي هذا ويقف يخف وبعضهم ينظر إلى بعض وهذا لا يجوز فإن فيه كشف للعورة المغللة التي لا يجوز كشفها فالشرط الأول في جواز في في الجواز البول قائما هو هذا. والشرط الثاني الأمن من الرشاش أن يرجع رشاش أي رجاش النجاسة ورذاذ البول أن يرجع للإنسان في توبه أو بدنه فإن هذا شرط. <تصفيق> طيب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالا في سباطه, في قو في سباطة, في سباطة, في سباطة في قوم قائمه والحديث البخاري ومسلم وهذا دليل الجواز وعائشة رضي الله عنها عندما نفت بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما فإنها أخبرت عما رأت وقد رأى غيرها رضي الله عنها ذلك والحديث حديث حديث رضي الله عنه في البخاري ومسلم بعض أهل العلم أول هذا الحديث بأنه كان لحاجة وقيل كان لمرض واضح وهذا التأويل تأويل ثاني أنه كان لمرض أو نحوه لا يصح ورد في حديث وهو حديث ضعيف كما ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الإرواء فالمهم يبقى الحديث على أصله على الجواز بهذه الشروط ستر العورة الأم من رجوع النجاسة على الجسم أو على البدن وقد تكون هناك شروط اخرى الآن المهم الاصل الجواز طيب لو خير الانسان بين البول قائما والبول جالسا البول جالسا افضل حتى يخرج الانسان من هذا الخلاف وحتى يأمن ما ذكرنا من كشف العورة او رجوع النجاسة على البدن مما يتعلق بهذا الموضوع أيضا موضوع البول قائما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتحدث الرجلان وهو وكل منهما يقضي حاجته بمعنى واحد جالس هنا يقضي حاجته واحد جالس هنا يقضي حاجته ويتبادلان الحديث وكان في مكانين من مفصلين فالكلام في مكان قبائل حاجة الكلام في الخلاء لا لا. طبعا عند العام عندنا محرم بالاجماع عندهم لا يجوز نقول نعم ان كان بذكر الله او بشيء ما فيه ذكر الله او بكلام لا حاجه اليه بسفه او تجدهم يتكلمون فيما هم فيه انا افعل كذا وانت تفعل كذا واش رايك في كذا فان كان هذا من, من هذا القرف هو محرم لا يجوز إن كان لحاجة الكلاف الحمام أو ضرورة استدعى ذلك فهذا جائز فهو جائز والرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ويقضي حاجته فلم يرد عليه وقال إني كريت أن أذكر, اسم أذكر الله عز وجل إلا على طهره أما الحديث الذي أشاط إليه قبل قليل فهو حديث ذكر الشيخ ألماني رحمه الله على في الصحيحة برقم ثلاث ألف وعشرين قال إذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وهذا فيه إشارة إلى وجوب ستر العورة أثناء حاجة ولا تحدثان على طوفهما فإن الله يمقوت ذلك والمقت كما هو معلوم لديكم هو الغضاء وشدة الغضب ميدل بما أن هذا محرم بل هو من الكبائر فإذا جلس المسلم على مكان قضاء حاجة فلا ينبغي ان يتحدث الا لحاجة ونص على الكراهة كثير من اهل العلم وبه ايضا قال الشيخ نعتيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين بكراهة الحديث اثناء قضاء الحاجة اذا كان الكلام منهي عنه اثناء قضاء الحاجة فمن باب اولى الاكل والشرب والقراءة ونحو ذلك لأن الكلام قد يكون محتاج إليه وكذلك الأكل والشرب فإنه لا ينبغي في مثل هذه الحالات التي يكون فيها الإنسان في مكان يستقبح الكلام فيه فمن باب أولا يستقبح الأكل والشرب فيه طيب هذا ما يسرى ما تيسر الإشارة إليه في هذا الباب الذي هو باب الاستنجاء وآبى بقضاء الحاجة من المسائل الأيطان التي فاتتنا وهو أن هناك بعض الأماكن التي ورد النهي عن قضاء الحاجة فيها منها الماء الراكد فعلة ذلك أن هذا الماء الراكد وقوع النجاسة فيه يسرع ب وتنجسه بخلاف الماء الجاري فإنه أخف وإن كان كلاهما محرم وكذلك ورد في المستحم قضاء الحاجة في المستحم ايضا ورد النهي عنه كما في السنن وورد النهي ايضا عن قضاء الحاج في الجحر فالمقصود في هنا اي الغار او الحفر التي قد تكون في الجدران او في الارض جحر اي ثقب او حفرة او ذلك في جدار او في الارض ورد النهي عنها ولكن الحديث فيه ضعف كما ذكر الشيخ الباني رحمه الله تعالى في الارغاء الحديث عند ابي داود والبيهقي قيل ان احمد وورد تعليم انها مساكن الجن لكن وان كان الحديث ضعيف ينبغي المسلم ان يتجنب لماذا لأنها قد تكون مساكن حشرات يعني لا يجوز إذا توكل مثلا أو قد تكون مساكن حشرات مؤذية قد تكون حية أو عقرب غير ذلك فقباء الحاجة والاتجاه إلى هذه الحفر قد يكون مما يعرض الإنسان إلى الأذى هذا ما يسر الله ذكره إذا كانت هناك أشياء عند الإخوة والأخوات تتعلق بهذا الموضوع ممكن إن شاء الله تعالى أن في آخر الدرس ننتقل الى الباب الذي بعده هذا ما يصر الله في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى باب النجاسات وكيفية تطهيرها او كيفية تطهيرها لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قضاء الحاجة استدعى الامر الكلام على بعض النجاسات باب ريسي جاء قضاء الحاجه على بعض النجاسات تكلمنا على ما يخرج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او دما او غير ذلك فكان لابد من بيان بعض الاشياء النجسة التي تخرج من جسم الانسان فليس كل ما يخرج من جسم الانسان نجسا وقد اختلف حتى في بعض المسائل التي تخرج من السبيلين قد في بعض الاشياء كما سيئة معنا كالمني ونحوه من الاشياء التي تخرج من السبيلين المهم قال رحمه الله تعالى باب النجاسات وكيفية تطهيرها قال رحمه الله والاشياء النجسة بول الادم وعذره والدم الا انه يعفى عن, عن, عن, عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكودي دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر ومن النجاسات بول, بول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك الميتة إلا ميتة الأدمي إلى أخر كلامه هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى سبع أشياء نجسة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببول آدمي ومول الادمي وعذورته اي الغائط هذا نجس بالاجماع هذه من النجاسات التي عليها الاجماع اما الدم ففيه خلاف الدم في خلاف من اهل العلم والدم الذي يخرج من الانسان على ثلاثة اقسام القسم الأول نجس لا يعفى عن شيء منه الدم الخارج من الإنسان نجس لا يعفى عن شيء منه كالدم الخارج من السبيلين سواء كان حيضا النفاس بالنسبة للمرأة أو غيرهم يخرجون من السبيلين من أجل كوجود بعض الأمراض البواسير مثلا عفر الله إياكم أو سلس أو لعوي مما قد يستدعي خرو مما قد يؤثر على الموضة حتى يخرج الدم فإذا خرج الدم من إئم أحد السبيلين فهو ناجس من الدماء النجسة أيضاً دم ما يحرم أكله دم ما يحرم أكله كالحمار الحمار و الكلاب اكرمكم الله الخزير او نحوي فكل ما يحرم اكله فدمه نجس ودماء الميتات ايضا دماء الميتات فانها ايضا نجسة من الدماء ايضا ما يعفى عن يسيره وهو ما اشار الى المصنف رحمه الله بانه يعفى عن الدم اليسير اي من الادمي فدم الادمي يسيره معفون عنه ويستثنى من دم الادمي دم الشهيد عليه اي ما يكون على الشهيد من الدم فانه معفون عنه ايضا ومن الدم ايضا المعفو الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بالذكات الشرعيه كالكبش مثلا اذا دبح فما يبقى في عضلاته او في عظامه او في لحمه من الدم بعد ذبحه بالدبح الشرعي فانه ايضا عنه. وعندنا دماء وهو, وهو القسم الثالث دماء طاهرة وهو كل ميتة أجزها الشرع كالسمك فالسمك يعني حتى مثلا قد يضطر إلى تنخيه شويا أو نحو ذلك فما فيه من دم فهو طاهر لو وقع على الإنسان أو صاب توبه فهو طاهر ولا ينجسه أو دماء بعض الحشرات التي لا دم فيها أصلا كالبعوض والبق والدباب فقد يضرب مثلا الدباب على توبه أو غير ذلك فما يصدر ويخرج من هذه الحشرة لا يعتبر نجسا لأن اصلا يسميها العلماء هذه ما, ما دم فيه ما لا روح فيه نرجع إلى دم الآدبي الذي ذكره المسلم رحمه الله وقلنا بأن فيه خلاف فدم الآدمي طبعا الذي يخرج من غير السبيلين دم الجروح أو دم الرعاف أو الذي يخرج من الأذن أو الأسنان أو غير ذلك فأقوى الأقوى أنه طاهر لماذا؟ أول شيء المؤمن لا ينجس فهو طاهر إلا ما ورد الدليل الصريح على نجاسته كالبول والغائط ونحو ذلك من الدماء التي ورد الدليل على نجاستها كالحيض والنفاس فالأصل في الأشياء الطهارة والدماء النجسة في جسم الإنسان ورد النص عليها صريحا كدم الحيض والنفاس وما ونحو ذلك بخلاف دماء الأخرى دم الرعاف والجروح فلم يرد نص صريح في ذلك مع كثرة حصولها ما اكثر ما يجرح الانسان في بيته في عمله او يسيل منه دم من انفه فلو كان هذه الدماء نجسه لرايت نصوص كثيره على نجاستها كذلك ان الادله التي استدل بها القائلون بطهاره دم الادمي ما صح في اثار كثيرة من صلاة المسلمين في جراحاتهم صلاة المسلمين في جراحاتهم فاقوى الاقوال وهو قول قوي جدا ان دم الادمي طاهر قال مسلم رحمه الله دور الادمي وعذرته والدم الا ان يعفى عن الدم اليسير قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر وهذا مستقل الله عز وجل إلا ان يكون دما مسفوحا فالدم المسفوح ورد في الآية التنصيص على نجاسته قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر وهذا أشرنا إليه بشرط أن يكون هذا الحيوان المأكل قد دبح وذكي ذكاه شرعية أما إذا قتل بطريقة غير شرعية فهو ميته والميتة نجسة والرسول صلى الله عليه وسلم نص على حل ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطح قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كل حيوان يحرم أكله فبوله وروثه نجس كالحمار مثلا قال رحمه الله والسباع كلها نجسة طبعا الحمار مقصد هنا الحمار أهلي وليس الوحشي والمقصود بالحمار الاهلي الحمرة تستخدم وتكون بين الاهالي والناس بخلاف حمار الوحشي فقد وردت الادلة على جواز أكله. قال والسباع كلها نجسة السباع التي تفترس كالكلب والذئب والضبع والنمر والاسوى الاسد وغير ذلك قال كلها نجسة طبعا الخنزير من باب اولى لان الله قال او لحم خنزير فانه رجل والهرة مستثنات من هذا التعميم السباع كلها نجسة الهرة مستثنات ان كانت أيضا تفترس لأنها ذات انياب وتفترس بها فورد النهي وورد الاستثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من, إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال رحمه الله والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات إلا ميتة الادمي ف. نعم, نعم. طيب ادون الصوت راجع الان انا حقيقه لم انتبه الى الصوت لانه قطع فلا ادري اين انقطع <تصفيق> طيب. طيب. قالت الأخت إلا ميتة الآدمين قلنا ميتة الآدمين سواء كان مسلما أو كافرا وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فالنجاسة هنا الصحيح أنها نجاسة معنوية نجاسة الشيك والكفر ونجاسة الباطن أما الظاهر فإنه بحسبه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا وإلا فالأصل في الآدمي أنه طاهر حيا كان أو ميتا أما الأمر بالغسل بعد الموت فليس لتنجسه إذ لو كان نجس العين ثم يفعل فيه الغسل والأمر بتغسيل الميت بعد موته ليس لكونه تنجس بالموت فالمهم قال المصنف رحمه إلا ميتة الآدمي فإنها تستنى من الميتات النجسة قال وما لا نفس له سائلة وهذا أشرنا إليه كالدباب مثلا وبعض الحشرات التي ليس لها نفس إلى المعنى إذا مثلا قتلت أو غير ذلك لا تخرج دم كالبعوض مثلا وقد ورد في الحديث أنه إذا وقع الدباب في إناء حكم فليغمسه إذ لو كان هذا نجسا لما جاز غمسه وشربه الشراب الذي وقع فيه وحديث الدباب مشهور ومعروف إذا وقع الدباب في إناية أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه الدواء وفي الآخر الدواء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما لا نفس له سائلة فإنه أيضا ليس بنجس فإذا أصاب البدن أو الثوب فإنه يغسل لا على أنه نجس ولكن باب التنزه عن مثل ما يستقبح من الأشياء التي تستقبح قال والسمك والجراد وسبق الإشارة إليه فإنها أيضا طاهرة قال رحمه الله تعالى قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الا لغير الله به المائدة والآية معروفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وهذا الحديث عندي هنا في الحاشية رواه الدرق طني والحاكم وقال صحرا على شاطيهما ولم يخرجه ووفقه الذهبي والحديث علقه البخاري موقفا على ابن عباس وقال حافظ في فتح وصاله صعيد بن منصور طيب وروا ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ المؤمن لا جس وهذا هو الذي في البخاري ومسلم بإثناد الموسوس وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد ومن ماجه وأما أرواثه يقول رحمه الله تعالى متابعا لتفصيل يعني روث ما يؤكل لحمه قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة كأبهمة الأنعام بقرا أو غنما أو إبلا أو معزا أو غير ذلك مما يؤكل لحمه فأبوالها وأرواثها طاهرة وتعرفون حديث شرب حديث العرميين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أمرهم بأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ولو كانت نجسة لما جاز شربها وأما أروات الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة بمعنى أنها إذا أصابت البدنة والثو فإنه لا تنجسه لكن تزال من باب إزالة ما يستقدر وكذلك إذا استخدمت في بعض العادات مثل الطبخ استخدام الروث أو استخدامه في الزراعة أو ذلك فإنها طاهرة وليس بنجيسة قال ومني الآدمي طاهر طبعا على الراجع من اقوال اهل العلم ونرسحه كثير من علمائنا والدليسيات طيب ومعنى طهارة مني الأدمي أنه لا, لا لا يعني لا يجب غسله وإلا فالأصل إزالة ما يستقر سواء كان من البدن أو من الثوب أما أنه طاهر لا ينقض الوضوء فلا فليس كل ما يخرج من البدن طاهر فهي يعني فليس معنى أنه لا ينقض الوضوء لا بل يجب الغسل قال ومني الأدمي طاهر أشار بعد علم هنا إلى مسألة يعني الأشياء التي قد تخرج من المرأة ما يسمى بالرطوبة أو المياه وغير ذلك والخلاف فيها طويل وكان يرجح الشيخ ابن عظم رحمه الله تعالى أن الرطوبة التي قد تخرج من المرأة وقد تكون يعني في, في مكان القبول فإنها طاهرة على الراجح هذا كلام شيخ ابن عbbeم رحمه الله مع أنه يتوضأ منها مع أنه يتوضأ منها احتياطا ويرجع إلى هذا كلام شيخ ابن ع président رحمه الله شيخ ابن عضم يعني ما ذكره يعني الشيخ مصطفى العدول في كتاب جامع احكام النساء مسألة رطوبة فرج المرأة او المياه التي قد تخرج منها قال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رقبه ويفرك يابسه ما هو؟ أي المني وهذا حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفرقه من توب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ولو كان نجسا لما جاز فركه بل لوجب غسله قال مصنف رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح لاحظوا بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة بمعنى الربيع لم يأكل الطعام بعد يكفي فيه النضح كما قال النبي والنضح الرش طبعا لا يجب فيه الغسل إنما يكفي فيه النضح ولو غسل فهو أولى لكن إذا رضح رش فإنه يكفي فنجاسته نجاسة مخطفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية سواء كانت رضيعة أو غير رضيعة كبيرة أو صغيرة ويرش من بول الغلام والحديث صحيح رأو أبو داود والنسائي طيب والحديث صحيح أيضا الشيخ الباني كما عنده هنا في الحشيف صحيح أبي داود وإذا زالت طيب نرجع إلى مسألة بول الجارية وبول الغلام اجتهد العلماء في تأويل هذا الحديث. لماذا خفف بوله خف الحكم في بول الغلام وبقيت يعني حكمك على أصله في بول جارية سواء كانت طعمة أو لم تطعم يعني الأكل أو لم تطعم أو لزات رضيعة بعضهم دع أن هذا يرجع إلى بول الجارية بأنه حار ورائحته وبول غلام أخف وبعضهم إلى أن النفس أدعى الذكور على الإناث فخف في الذكور لكثرة الحمل وتعلق وشديد الأمر في الإناء اجتاد العلماء الله فالأصل أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ما هو عليه تعبدي يغسل بول الجارية ويكفر الرش في بول الغلام أي الذكر ما لم يأكل الطعام قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح وهذا سبق أن ذكرناه في الدرس في, في الباب الذي قبله قال المصنف رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت يسار في دم الحب يكفيك الماء ولا يضرك أثره أي أثر الدم والحديث الصحيح صح الشيخ الباني رحمه الله عند أبي كما عند أبي داوود وأحمد والبيهقي في حديث أبو رضي الله عنه يكفيك الماء ولا يضرك أثره بمعنى أن شرط إزالة النجاسة إزالة العين قد لا يمكن إزالة اللون والريح إلا بإعادة الغسل وتكراره واستخدام كما ذكرت المعطرات والمطهرات والمعقمات والمبيرات وهذا قد يتصل كل الناس إنما يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي أثرها طيب خلاصة ما يتعلق بباب النجاسات أن النجاسات تنقسم إلى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية ما هي النجاسة العينية؟ نجاسة العينية التي يوجد عينها و... و... وجرمها وجس... وجسمها و... و... وأثرها ظاهر توجود أكرم الله الغائط على البدن أو البول أو نحو ذلك ونجاسة أخر... أخرى وهي نجاسة حكمية وهي ذهاب العين وبقاء الأثر ك. البول الذي يجف في التوب مثلا فانه قد لا يوجد له يعني جرم واضح بلل ولكن يبقى أثره فإذا شم قد توجد الرائحة فإن هذه أيضا النجاسة وإن كانت هي بالحكم لا بالعين عينها ذابت قد يجف التوب ولا يبقى أثر للنجاسة لكن يبقى رائحة أو نحو ذلك فهذا نجس وإن كان ذهب البلل وإن كان قد ذهب البلل فهذه النجاسة حكمية كما يقسم العلماء إذن النجاسة إلى ثلاثة أقسام إلى نجاسة مغلبة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة النجاسة المغلبة كنجاسة الكلب مثلا فإنه ورد النهي ورد الأمر بغسلها ثلاثة سبع مرات كما سمعتم والحق بها راض أهل عين خمزين وعندنا نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها ماذا الرش فقط ونجاسة متوسطة هو الأصل في النجاسات الأخرى كبول الكبير وكالغائط وغير ذلك فإنها تغسل لكن من غير تشديد فيها من غير تشديد في التكرار يعني الكلب يعني نجاسته تغسل سبع مرات بخلاف نجاسة الأدري فإنها متوسطة فلذلك لم يشدد في تكرار غسلها طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب الذي هو باب النجاسات وكيفية تطهيرها نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونكتفي بهذا القدر لأننا وقفنا عند باب صفة الوضوء وهو باب طويل إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم طيب أظن أن الوقت قد انتهى ونحن متواعدون على أساس أن يكون لنا درس في شاحنة السالكين وبعض الوقفات التربويه لكن نقرأ إن شاء الله تعالى بعد الآثار التي تتمم موضوع الطهارة الذي تكلمنا عليه في الدرس قبل الماضي في الدرس قبل الماضي وقفنا وقفة تربويه مهمة متعلقة بالطهارة بمفهومها العام في دين الإسلام إذا كنتم سمعتم الآن ودرسنا وقرأنا أهمية الطهارة في العبادات فإن الطهارة في العقائد والمعاملات مهمة جدا ديننا عبادات وعقائد ومعاملات العبادات الاحكام تعلقة بالصلاة والصيام والحج والزكاة وكذلك والعقائد التوحيد والشرك والايمان ونحوه ما يتعلق بباب الاعتقال والمعاملات ما يتعلق بما يتعامل به الانسان مع الناس ومع غيرهم في تجارتهم في نكاحهم في زواجهم في طلاقهم في جميع المعاملات التي يجب أن يكون أيضا فيها أمر الطهارة حاضر حاضرا فالطهارة موضوع هو أعم مما يتعلق بإزالة نجاسة أو وضوء أو صلاة أو غير ذلك فالطهارة أمر مهم للمسلم في ظاهر وفي باطنه، وظهارة الباطن كما سبق معنا في الدرس الماضي أهم وأخطر من طهاره الظاهر لأنه قد يترتب عليها إيمان وشرك يترتب عليها صلاح وطلاح وهناك بعض الآثار التي يرطع بعض السلف عن بعض الصحابة والتابعين وعن بعض الائمه سنقرأها تتمينا لهذا الموضوع الذي اشرنا إليه في التسقل الماضي منها قول عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا ففي هذا إشارة إلى أن طهاره الباطن سبب للتنعم بالقرآن والاستفادة منه والسعادة به قال رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا فطهارة الضاطر مهمة للإهتداء بالقرآن والانتفاع منه ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى صلى سلمان الفارسي وأبو الدرباء رضي الله عنهما في بيت السرانية فقال لها أبو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه أبو الدرداء رضي الله عنه يسأل أبي النصراني يقول هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه فقالت طهر قلوبكما ثم صلي أين أحببتما طهر قلوبكما ثم صلي أين أحببتما فقال له سلمان خذها من غير فقيقي أي هذه الفائدة العظيمة من غير فقيه أي من غير يعني مرأة تظنها فقيها أو غير ذلك فهي كانت نشرانية لكن كلامها كان كلاما صحيحا فإذا طهر القلب وطهر الجنان أي ذلك الظاهر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر بالمظهر الجميل الحسن فكان ثوبه ثوبا عاديا ثوبا رفقا قديما فلا در فلاحظوا هذه المرأة التي تكلمت بهذا الكلام الذي انظهر من مسلمان فارس رضا قال خذها من غير فقيه طهر قلوبكما ثم صليا حيثما كنتما حيث كنتما او اين احببتما في ذلك تهارة القلب تهارة الجنان تهارة اللسان تهارة العينان طهارة الجوارح كلها أمر مطلوب في الشرع لا يكفي أن الإنسان يتزين في ظاهره بالطهارة الظاهرية ثم ينسى الطهارة الجوهرية الحقيقية ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد قال في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل أثر الغائة والبول بالماء فهذه الطهارات الخمس التي في الرأس و الأخرى التي في, الجسد في سائر الجسد هي طهارات أمر بها الإسلام واعتنى بها أيها عناية ولا يكاد تجد هذا الأمر في غير دين الإسلام من الاعتناء بطهارة ظاهرية وطهارة باطنية ومن الأذلة ومن الكلام الجميل الذي أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب وقل لقد قرانا في الدرس قبل ماضي قال رحمه الله جمع الله بين الزكاه والطهارة لتلازمهما من الله وذلك لان الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاف الرديئة في البدن وذلك أن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب لأنها تنقذ في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نكتة سوداء فهذه نكتة سوداء بمثابة النجاسات في القلوب هذه النجاسات تؤثر على القلب كما تؤثر الأخلاف الرديئة في البدن في بطن الإنسان وفي قلب الإنسان وفي مفاصل الإنسان قالوا بمنزلة الدغل في الزرع الدغل في الزرع الدغل الذي يأتي في, في الزرع هو ما يسمى بالنباتة العشوائيه فإن إذا كفرت في الزرع تفسده وكذلك الأخلاط الرديئة إذا كثرت في البدن تضعفه وكذلك الفواحش والمعاصي يجيكم الله أصدركم وكذلك الفواحش والمعاصي إذا احاطت بالقلب إنها تمرض قال وبمنزله الخبث في الذهب والفدة والنعاس والحديد فكما أن البدن إذا استفرغ من الاخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبيه فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبيه كيف بكتب معنى هذا الكلام؟ معنى أن البدن كما أنه يقوى إذا تخلص من الأمراض ومن الأشياء الدهون مثلاً ومن الأشياء التي قد تفسد عليه. مثلا الدم او القلب او الاعضاء التي تكون في الجسم قد يكون بعد انسان متأكد انسان فيروس او ميكروب او غير ذلك من الاشياء التي قد تضعف في البدن فاذا استراح منها قوي البدن واستفاد من المطروم والمشروب وغير ذلك وكذلك القلب اذا استراح من اثر الذنوب بالتوبة والاستغفار فانه يقوى ايضا يقوى ويزداد إيمان. فالمقصود أن زكاة القلب موقفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقفة على استفراغه من أخلاقه الرديئة. فالمقصود أن زكاة القلب موقفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقفة على استفراغه من أخلاقه الرديئة. وقبل القيم رحمه الله في آخر نقد نقرأه نقرأ من كلامه من تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخل الجنة بغير معوق لأن الجنة طاهرة وإنما خلقت للطاهرين وأما من لم يتطهر يقول رحمه الله وأما من لم يتطهر في الدنيا من ماذا من نجاسات الذنوب المعاصي والشرك والنفاق وغيره وأما من لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال لم يدخل الجنة بحال لأن النجاسة نجاسة عينية الشرك وكفر وإن كانت نجاسته كسبية عارضة بمعنى بسرد بعض الكسب ما يكسب الإنسان من الضروب المعاصي دخلها أي دخل الجنة بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم لم يخرج منها أي من الجنة ما فائد كلام للقيم رحمه الله تعالى أن الطهارة طهارتان طهارة دنيوية وطهارة اخرويه الطهارة الدنيوية هي طهارة تقسم قسمين: طهارة ظاهر وطهاره باطن طهارة الظاهر التوب والبدن ونحوه وتهارة الباطن وتهارة القلب والجنان والجوارح من المعاصي والذنوب هذه التهارة الدنيوية لا بد على المسلم من تحقيقها أن يطهر ظاهره باطن إن لم يتطهر بهذه التهارة الدنيوية فإنه ربما يعرض نفسه إلى طهارة أخروية والتهارة الأخروية هي تهارة بالنار بسبب الذنوب والمعاصي ولا شك أن الطهارة الدنيويه اهون من الطهارة الاخرويه التي هي عذاب لا يدري الإنسان حجمه ولا زمنه ولا مدته وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وعلمنا وإياكم ما ينفع وجعل ما سمعنا وقلنا في ميزان حسناتنا ونفعنا به انه لذلك القادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. الله صلاة وسلام على رسول الله. بالنسبة لأخته معذرة تقول: بالنسبة لكتاب منهج السالكين، ما هي الشروح التي اعتمدتم عليها؟ في الحقيقة لا أعرف أن هناك شروح مطبوعة للكتاب سوى شرح الشيخ نعيمين رحمه الله تعالى. سمعت بأن هناك بعض الشروح بعض المعاصر لكن لم أقف عليها من الشروح المطبوعة. أم الشروح المسموعة؟ فرايت رأيت بعض الشروح على الشبكة لكن حقيقة لم لم لم أستمع لشيء منها شرح اظن من للشيخ جبرين هو نفسه المطبوع والشرح آخر والله نسيت لي من هو أحد المشايخ المعاصرين في الحقيقة بالنسبة لكتاب منهج السالكين هو كتاب سهل ممكن الإنسان أن يستفيد يعني من كتب الشيخ من عتايمين كثيرا الشرح الممتع وغيره من الشروح يمكن يستفيد منها في تفصيل كثير من الابواب التي المصنف رحمه الله تعالى يعني انا في الغالب أعتمد على التعليقات وبعض حواشي التي كتبتها على الكتاب في بعض الأحيان تقول عبد الله الفريح ممكن انا لا أعرف انا سبق ضحت في على الشبكة فوجدت أن هناك بعض الشروح لبعض المشايخ وفيكم بارك الله طيب، بس الله عز وجل يبارك فيكم والسلام عليكم، نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله.